بسم الله الرحمن الرحيم بقيت يا أخي ما حصل في الدين اه يا أخي الحزب الله نعمل فيه هذا النفس يا أخي أنصر النبي بس مش عارف ازاي مفيش حل غير المعطم بص بص تعال نسأل يلا بيدي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ والله احنا اتقصرنا قوي من اسأل النبي بس مش عارفين نعمل ايه بصراحة شيء نهوش جدا انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى عايز تنصره انت بتصلي طبعا اعمل شيء انت انت اه انا اه اصلي اه اصلي الجمعة ينفع تقول انا بحب النبي عليه الصلاة والسلام وانت ما اصلي وانت ايه تسلحة الشارك اللي انت عملها بي ويلي انت لاصف ايدك ده يا حضره عبد الشيخ طيب بالله عليك ينفع تبقى انت شكل الناس اللي سابوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش وايه يا ابني ده هو الناس اللي انتوا بتكلموها دي بصوا صحاب عبد الشيخ بالله عليك بتعصي الله ورسحتيات متبرجات وبتتباحثوا مع بعض ازاي تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم وانتوا بتعصوا ولو كان الصحابه رضي الله عنهم موجودين كانوا هيعملوا ايه يا ترى هل كانوا هيكتفوا عايزين تنصروا النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف حب النبي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنت حريص عليكم بالمؤمن حب النبي حب النبي صلى الله عليه وسلم مطروق للانسان مفضل لا, لا, لا طبعا لا لا لا مش ممكن انك فتاح يا حياة مستقيمه الا لما تمشي على النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نعرف حب النبي عليه السلام وعلامته بالشر لانه دين ولانه ايمان انت لو ما حبيتش النبي عليه السلام وطوعت هتبقى انسان ميت هتبقى إنسان ميت. كل المخلوقات تحب وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام احجار كانت بتحب النبي الله عليه وسلم يا ابني لازم تحبه الجبال كانت بتحب النبي عليه الاشجار كانت بتحب النبي يعني تخيل سلسل. ان في حجر كان بيسلم على النبي الحيوانات والجمادات بتحب النبي يعني جذع النخلة بكاء بكى, بكى الجذكون يبكي لما سمع من ذكر الله إلى رسول الله الجنة. الجنة من أعظم الفضاء إنك هتكون مع النبي والسلام في الجنة. في الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أي مع من أحب في الجنة مع من أحب من أحب من أحب من بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام اتشبه النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> ايه هي الاسباب اللي تخليك تحب النبي عليه الصلاه والسلام لان الله يحبه ان كنت بتحب الله فتحب اللي ربنا اختار في عليه السلام رسول الله استطافه الله على خلقه بكلامه ورسالاته وبعثه إلى الخلق ليدل على الله اصحاب النبي اصحابه ابو بكر رضي الله عنه بيحب النبي عليه الصلاه والسلام وبيحب كل شيء من رحته. قال لعمر انا لا تاتي معي النازور ام ايمن فقد كان رسول الله يزورها فلما دلت أمامها بكر فقال لها أبو بكر وعمر لم تبكين ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسولي قالت والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسولي ولكنني أبقي لانقطاع الوحيد الذي كان يتنزل بيننا ورسول الله فينا فجعل الثلاثة يبكون رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وآله عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب قتل أصدقت أمعاءه وكان أكثر ما يشغله أن يدفن بجوائر الرسول بلال بلال بن رباه. وقت موته قالت امرأته وحزنا خالب الأول وطربا غدا ألقى الأحبة محمدا امتنع عن الأذان لغير النبي صلى الله عليه وآله أنس بن الربيع بيموت مقتول في غزوة واحدة أشمر إحدى الجنة وقولوا لقومي الأنصار لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله وفيكم شكر يرد يسروا أخوالكم في شركة عربية للإنتاج الإسلامي أن يقدموا لكم هذا الإصدار حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما يفضيلة شيء أمين الأنصاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أم أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه لهم فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعبده ورسوله حديث الليلة حديث إلى القلوب قبل أن يكون حديثا إلى الأسماع حديث تأنس به الأرواح الطيبة وتسعد به القلوب الصافية حديث عن حب النبي عليه الصلاة والسلام وعلاماته هذا الحديث يهتم به كل قلب سليم حتى يعلم أي يحب رسول الله حقا أم لا وإن كان يحبه فما علامات التي تظهر عليه في الأقوال والأعمال والإيمانيات تعالوا لأول نشوف إيه هو فضل حب النبي عليه الصلاة والسلام أولا حب النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وفي رواية لأنس لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين الفضل الثاني إن حب النبي عليه الصلاة والسلام يسبب حلاوة الإيمان يخليك سعيد مبسوط فرحان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار الفضل الثالث حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوف باء الفضل ده من أعظم الفضاء إيه هو إنك هتكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب أي مع من أحب في الجنة حب النبي عليه الصلاة والسلام يجعلك تبلغ منازل قد لا تبلغها بعمل صالح من صلاة وصيام وزكاة وحج يعني طبعا مفروض تكون بتصل وبتصوم وبتذك ولكن منازل الجنة العالية قد تنالها بحبك للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما تنالها بالعمل الصالح والسلام جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت شو بأس عادت أنس بن مالك رضي الله عنه قال فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بمثل ما فرحنا بهذا الحديث المرء مع من أحب فإني والله لا لأحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل ما عملوا إيه هي الأسباب التي تخلي تحب النبي عليه الصلاة والسلام لازم تفكر النبي عليه الصلاة والسلام شخصية فذة ليس له مثيل في هذا الوجود لا سابقا ولا لحقا مش حيث ذي أبدا ولكن في ذي أبله فلازم تتعرف على شخصية النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف انت ليه تحبه تعرف فضله تعرف مكانته تعال نشوف ونحدد ونعرف الأسباب اللي تحب النبي عليه الصلاة والله السبب الأول لأنه رسول النبي عليه الصلاة رسول الله اصطفاه الله على خلقه بكلامه ورسالاته وابعثه إلى الخلق ليدل على الله فدي أعظم منزلها للبشر لذلك قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف رحيم وقال الله عز وجل محمد ما هي منزلته محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه لأن الله يحبه ومحبوب المحبوب محبوب هو لذلك على الله إن كنت بتحب الله فأنت تحب اللي ربنا يحبه واكثر واحد ربنا حب هو النبي عليه النبيعلى اللقاء قال النبي عليه عليهını صریhmm الا ان الله قد اتخذ صاحبكم خليل يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم تحب لي لرحمته عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بانه رحيم بالمؤمنين خاصة وبالعالمين عام قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة على العالمين جميعا قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان الله يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام رحم العالمين نعم رحم به الإنس والجن والدواب على الأرض والطير في السماء والنمل في جحوره والحوت في بحره قد رحموا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم الخلق كيف فيرحمون تلك المخلوقات فتجده يتحدث عن نمل في جحره إن الله عاتب نبيا في قرية نمل قرصته نملة فأحرق قرية النمل فعاتبه الله وقال هل لا نملة واحدة؟ سبحان الله في يوم من الأيام كان طائر به بعض المرض فذهب النبي عليه السلام يسأل الصحابي عن هذا الطائر وكان الصحابي اسمه عمير فقال له يا عمير ما فعل النغير والنغير اسم للطائر طائر مرة تانية بعض أصحاب النبي عليه السلام رأى بيضا في عش فأخذه وكان هذا الطائر اسمه الحمرة فجاءت الحمرة تعرش يعني ترفرف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فزعة قلقة فالنبي عليه السلام يهتم بالأمر ويقول لأصحابه من فجع هذه في بيضها أعيدوه إليها فأعادوه إليها فيجدوا يهتم بحمار رأى رسول الله حمارا لنفعلموه كذا بكية في وجهه كوو في وجهه فقال من فعل هذا لعن الله من فعل هذا سبحان الله العظيم من أجل ذلك كل المخلوقات كانت تدعو وتحب وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه والعلماء المبلغين عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخلف تحب النبي عليه الصلاة والسلام لهم لحسن خلقه وخلوقه النبي عليه كان جميلا خلقا وخلقا فقد ذك الله كل شيء في رسول الله ذكر صدره فقال ألم نشرح لك صدرك؟ وزكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى وزكى بصره فقال ما زغى البصر وما طغى وزكى نططه فقال وما ينطق عن الهوى وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم النبي عليه السلام كانت أخلاقه عظيمة كرم جود شجاعة حسن خلق فكان من كرميه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين وجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي عليه السلام بقثاء وبعض التمر فملأ رسول الله يديه بالحلي والذهب الحسن البصري قال لخلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها لأن الدنيا كلها وصفها الله بقوله كل متاع الدنيا قليل وأما أخلاق النبي عليه السلام فقد قال الله فيها وإن نكل على خلق عظيم تجد النبي عليه الصلاة والسلام يستحيي أكثر من البكر في خدرها طب أقولها تلحق النبي عليه السلام كان يستحي وهو نائم وهو نائم كان يستحي إنه ينضب لشيء مما حرم الله روى البخاري في صحيح أن النبي عليه السلام دخل الجنة فرأى فيها قصرا وأمامه حورية تتوضأ قال لمن هذا القصر قال لعمر بالخطاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلم أنظر إليها لألا تغار يا عمر فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله تحب النبي عليه الصلاة والسلام لي لشفاعته لأن له الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام للناس اللي بينكره الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لي كم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من خمس أو ست شفاعة الشفاعة تقول في إنهاء يوم القيامة الناس هتروح للنبي الله آدم يقول إنك أبو البشر وكذا وكذا فهل تشفع لنا عند الله أن ينهي هذا الموقف أن هذا اليوم فيقول لست لها ويروح النوح يقول لست لها ويروح الإبراهيم يقول لست لها ويروح كل الأنبياء فيقول لست لها عليهم ثم يذهبوا إلى عيسى فيقولون له مثل ذلك فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوا رسول الله فيقول أنا لها أنا لها ثم ينتهي موقف يوم القيامة على يد النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام نعم في احلك الظروف وفي أصعب المواقف تلاقي يوم القيامة الناس عطشانة والنبي عليه موقف على الحوض يسقي أمته بيده شريفا الشفاعة الثانية في بعض أهل النار الذين سيدخلوها يشفع لهم فلا يدخلوها أصلا الشفاعة الثالثة خروج بعض أهل النار منها ودخليهم الجنة كما ورد في كتاب الشفاعة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتأذن على الجبار في داره فأخذ له ساجدا ثم يفتح عليه من المحامد ما لم أكن قد أحسنته من قبل فيقول الله ارفع رأتك وسلطعطه واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي فيقول الله له أخرج من النار من وجدته من أمتك فيذهب فيخرج بعض أهل النار مرة واثنتين وثلاثة وفي بعض دعيات وأربعة سبحان الله شوف اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بك يوم يفر منك الأهل والأحباب والزوجة والأصحاب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يوم إذ شأن يغنيه النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بيه مش تهتم بقى بسنة النبي عليه السلام والسلام شوية وتعرف أن له حق عليك وتبدأ تحبه كده وتفتفعه طيب الشفاعة الرمعة في دخول, الجنة. يعني إيه في دخول الجنة يعني ما حد يشير دخول الجنة إلا لما النبي عليه السلام يفتح باب الجنة يقول النبي عليه السلام حرمت الجنة على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي يقول وأنا أول من يمسك بحلق الجنة ولا فخر سبحان الله العظيم أول واحد يطرق باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام أنا عايزة تتخيل الموقف ده بي تخيل الناس كلها وقفة ومنتظرين دخول الجنة شمير رحتها شايفين الجمال اللي جواها نفسهم يدخلوها بيتمنوا يتنعموا باللي فيها من الطعام والشرب والحور والأشجار والأنهار والنظر إلى وجه الله العديد الغفار وكل ده محجوب عنهم مش قادرين يعملوه مش قادرين يدخلوها إلا لما النبي عليه السلام ييجي ويفتح لهم الجنة شوف المنظر قد إيه الفرحة والنعمة وتشوف النبي عليه السلام داخل كده والناس سبحان الله العظيم بتبصله وبتحبه ومتشوقين للقاء والدخول مع الجنة اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته ييجي كده ويدخل ويمسك بحلق الجنة فيطرق الباب فيقول رضوان من فيقول محمد فيقول رضوان بك أمرت أن أفتح وأن لا أفتح لأحد قبلك طيب الشفاعة الخمسة إن بعض أهل الجنة سترتفع درجاتهم بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام طيب الشفاعة السادسة إن بعض أهل النار إلا هيخلدوا فيها أصلا اللي مش هيخرجوا منها فيخفف عنهم العذاب بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام منهم أبو طالب عم النبي عليه الصلاة كان يحسن إلى رسول الله قالوا يا رسول الله أنفعته بشيء قال نعم شفعت له عند الله فجعل له ضحضاح في النار أو قال جمرتين في النار بيوضعان في قدميه يغلي منهما دماغه وهذا aهوى واخل النار عذابا طيب تعالوا بقى نشوف حب النبي عليه السلام وعلاماته قبل ما نتكلم عن البشر وحب البشر وحب اصحاب النبي عليه السلام له وظهر في اقوالهم وعمالهم تعالوا نشوف حب المخلوقات الى حوالين للنبي صلى الله عليه وسلم. المخلوقات بتحب النبي عليه السلام الحيوانات والجمدات بتحب النبي عليه السلام من هذا إن جمل في يوم الأيام جاء وبرك أمام النبي عليه السلام وسجد له يعني يحييه بيعبدوش طبعا قالوا ما له يا رسول الله سجد لك نحن أحق بسجود لك منه فقال لو كنت آمرا أن يسجد أحد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها الذئب دعا الراعي إلى الله عز جل وإلى رسول الله جاء ذئب فأخذ شاتا فتبعه الرأي فضربه ثم استنقذها منه قال له ألا تتق الله كيف تأخذ مني رزقا ساقاه الله إلي قال يا عجب ذئني أكلمني كلام الإنس قال أفلا أخبرك بما هو أعجب من ذلك رسول الله بين هذا النخل يدعو الناس ويحدثهم بما هو كائن يعني بأخبار الغيب إلى يوم القيامة وكان هذا الرجل من أهل الكتاب يهودي فذهب وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الذئ يدعو إلى الله وإلى رسوله وانت مسلم فقلبك الخير كله وتقدر تعمل كل الطيبات وتتكلم في أجمل دعوة إلى الله وساكد سبحان الله ده حتى الشجر بيحب النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة ولم يسلم بعد فقال له النبي عليه الصلاة تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال الرجل من يشهد لك بهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر يمينا ويسرا فلم يجد أحدا إلا شجرة قال تلك, قال تلك الشجرة قال نعم فدعاها رسول الله فشهدت بأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأنه رسول الله فأسلم عن رسول الله النخلة بكى مما كان يسمعه من كلام رسول الله ومن ذكر الله فنازل النبي عليه الصلاة والسلام يهدئه لأن جزء النخلة له كان النبي عليه الصلاة يخطب عليه فكان أريب من النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين لما عملوا منبر لرسول الله نحوا هذا الجزء جانبا فأثناء الخطبة بكى الجزء فنزل رسول الله وهدأه كان بيبكي, بيبكي لما سمع من ذكر الله وكمان شوقا إلى رسول الله انتوا عارفين هذا الجزء لم يهدأ حتى وعده رسول الله أن يكون معه في الجنة ده الحجارة كان بتحب النبي عليه الصلاة والسلام فصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاح كان ماشياً مع أنسне بن مالك فنظر إلى جبل أحد وقال جبل يحبنا ونحبه كان في حجر في مكة كان يسلم على النبي عليه الصلاح وأيضاً حديث في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاح إني لاعرف حجر في مكة كان يسلم عليه إني لاعرفه وأعرف أين مكانك على ما النبي عليه الصلاح طبعا ما تقولش بسيناً بحب النبي عليه الصلاح وانت مش ظاهر عليك علامات تلك المحبة وهو في لحب النبي عليه الصلاة والسلام علامات ايوه طبعا سبحان الله فان الحب لتخفى لا دلائله كالعطغ يخرج من حامل المسكين طيب انت لو حبيت النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي يظهر عليك اول علامة تظهر عليك حب رؤيته وصحبته والحرص على ذلك لو بتحبه يبقى هتحب تشوفه تحب انك تراها فبيتر الصحابة رجال الله عنهم كانوا بيحبوا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليه يا أخي سبحان الله النبي عليه الصلاة كان كل محاسن وكل جمال يصدق عليه قول القائل وعلى تفن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يصفي فكان وجهه أبيض مشرب بحمره وسع العينين أسود طويل الأهداب يعني الرموش وكان صلى الله عليه وسلم كما وسطه أصحابه كأن الشمس تجري في وجهه وعروقه وإذا سر لما يضحك كأن وجهه مذهبة كأن وجه صفح الذهب بتلمع في الشم واحد من أصحاب النبي عليه السلام يقول رأيت رسول الله وعليه حلة حمراء في ليلة كان القمر فيها بدرا فنظرت إلى رسول الله ونظرت إلى القمر فإذا رسول الله أحسن من القمر عائشة رضي الله عنها رأت النبي عليه السلام في يوم قالت فرأيت جبينه يتفصد عرقا ورأيت النور يخرج من جبينه فبهدت لذلك فلما نظر إلي قال ما لك يا عائشة قد بهدتي قالت رأيت النور أنك أحق بشعره قال وماذا قال أبو كبير الهذلي فقالت مما قالت وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقة بروق العارض المتهللي كأن وجهه بيلمع لمعاني الشمس ساعة ما تشرق على صفحة المية شوف بقى جمال النبي عليه السلام كان ازاي وقد ايه كان اصحابه بيحبه صدق فيه قول حسان ابن ثابت رضي الله عنه حين قال واجمل منك لم ترق الطعيم عليه الصلاة والسلام واجمل منك لم ترق الطعيم واحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب وجملك الكريم بما يشاء ده, ده كله غير انه كان جميل المعاشرة لين الطباع انس ابن مالك يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله ولا شممت عطرا أطيب من ريحه عليه الصلاة والسلام وخدمت رسول الله عشر سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ذلك ولا لشيء تركته هل فعلت كذا سبحان الله النبي عليه السلام ما بيتكلمش مع الخدام كلام اللي كلنا بنتكلمه مع زوجتنا ومع أهلينا طبيعي انك تقول لحد هاتلي كباة مية جب لي كذا وانت جاي من المطبخ اعمل لي كذا اكل الهدوم لك تشوف النبي عليه السلام ادبه مع الخادم ما يقولوش ابنا عشر سنين سبحان الله ابدا ما يقولوش هاتلي كذا او هاتلي كباة مية او اعمل لي كذا او لشي تركه ما اعملوش اصلا من خدمة البيت يقولوا انت ليه ما اعملتش كذا بس كده مجرد الكلام امال ده مع الخادم امال لما يكون مع زوجاته و اهل بيته كان بيعمل اي عليه الصلاة والسلام شوف عائش رضي الله عنها تقول كان رسول الله يكون في مهنة أهله يعني ايه يعني بخدمه كان يكون في مهنة أهله يكلمهم ويكلمونه ويلعبهم ويلعبونه وكان يقطع معهم اللحم وكان يحيك ثوبه ويخصق نعله عليه الصلاة والسلام رسول الله يعمل كده في بيته نعم لأنه رسول الله لازم يكون رحمة على كل الناس حتى أهل بيته لكن إذا أتى موعد الصلاة خرج وكأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه هذا كله صلى الله عليه وآله وسلم جعل أصحاب رسول الله يتنافسون على قربه والحرص على وده وصحبته السيدة عائشة رضي الله عنها تقول أمن الناس علي سودة بنت زمعة لأنها أعطتها ليلتها من رسول الله سيدة سودة كانت كبيرة في السن وكانت عارفة ان رسول الله بيحب عائشة رضي الله عنها فتنزلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها عشان تقربوا من اللي بيحبهم وبيحبهم فقالت عائشة امنوا الناس علي سودة بنت زمعة يعني تقول ان اكبر حد عمل معروف فيها في الدنيا كلها سودة بنت زمعة قربتني من رسول الله ليلة خلت بدل ليلة بقت ليلتين كل عشر تيام او كل تسعة تيام ابو بكر رضي الله عنه كان حريص على رؤية النبي عليه السلام وصحبته لدرجة انه يفرح انه هيعمل مع مشوار واحد لا لا شوف دقى المشوار ده مش اي مشوار مشوار طوله قد ايه طوله اكتر من 500 كيلو في الصحرة والكفار بيطردوا رسول الله وصاحبه ومعرضين للقتل وبعا كده يفرح انه هيمشي مع النبي عليه السلام من مشوار ده لدرجة انه يبكي من شدة الفرح شو بأتدى عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله في يوم شديد الحر فقال يا أبا بكر أذن لي في الخروج يعني في الهجرة فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله يعني أصحبك في هذه الرحلة فقال نعم قالت عائشة رضي الله عنها فبكى أبو بكر وما كنت أدري أن أحدا يبكي من الفرح قبل هذا اليوم الأنصار رضي الله عنه كانوا بيحب النبي عليه السلام حب ملع عليهم حياتهم ما تصوروش الحياة بدونه أنس بن مالك بيقول في موقف دخول النبي عليه السلام للمدينة وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة وفي رواية فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم الأنصار جمل النبي عليه السلام يحفوا رسول الله وصاحبه ويقول اركبا آمنين مطاعين فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا دونهما بالسلاح فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله قال انس يصف رؤيته لهذا اليوم فما رأيت يوما قط انور ولا احسن من يوم دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام وابو بكر المدينة وفي رواية فما رأيت اهل المدينة فريحوا بشيء فرحهم برسول الله عشان كده الانصار كانوا اكتر شئ بخاف منه ان النبي عليه السلام يرجع مكة مرة ايها لما فتح رسول الله مكة وعفى عن اهلها وبدأ الناس يدخلون في دين الله افواجه حذن اهل المدينة الانصار حذنه ليه خافوا لحسن النبي عليه السلام يعود في مكة ويثب المدينة فقالوا اما الرجل يقصد رسول الله فادركته رغبة في قرابته او قالوا في قريته النبي عليه السلام لما علم منهم ذلك قال كلا اني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله يعني يا رسول الله نحن خيفين لتسبن خيفين لتتركن وتروح مكة ونفقدك فبكوا رضي الله عنهم وهم يقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله فقال النبي عليه الصلاة إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم وإحتاني من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عارف يعيش في حياته ليه لأنه ما كانش بيقدر يععد في البيت إلا وييجي وينظر للنبي عليه الصلاة والسلام فلما تذكر إنه حيموت وممكن لما يدخل الجنة يكون درجته أقلي من درجة النبي عليه الصلاة والسلام ما عارفش يعيش ليه عشان كده مش هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام ده كان تصوره شوف بقى فقل عائشة رضي الله عنها جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا شوف من أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام برده ما كانش بيقدر يفارق النبي عليه الصلاه والسلام ولا دقيقه وكان شاب صغير وهو ربيعه بن كعب الاسلمي ده كان بيقعد في المسجد كده وينظر الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو رايح هو هو حب النبي عليه الصلاه والسلام عليه قلبه فقعد في الحياه قال دلوقتي النبي عليه وسلم بيدخل البيت بعد الصلوات وبعد مجالس العلم وبعدين ما بعرفش أشوفه طب أشوفه إزاي جوه البيت قعد يفكر قال يا رسول الله ألا تتخذني خادما مش ممكن تشغلني عندك خدام عشان يشوف النبي عليه وسلم جوه البيت برضو لما يخدمه فقبيله رسول الله خادما فكان بقى بيحب النبي عليه وسلم ويشوفه هو في البيت ويجري يجيب له الوضوء ويجري يجيب له الحذاء بس كان بيذعل قوي امتى لما بتخلص صلاه العشاء وبينتهي عمله جوه بيت النبي عليه السلام والسلام فكان يروح بيتهم عشان النبي عليه السلام ينام او يقوم الليل او يقضي حاجه اهله فكان بيحلم عارف كان بيعمل ايه كان لما يخرج من بيت النبي عليه الصلاه والسلام يقعد على الباب طول الليل يمكن يخرج النبي عليه الصلاه والسلام فيشوفه يمكن النبي عليه السلام يتكلم كلمة كذا ولا كذا فيسمع صوته إيه الحب ذا سبحان الله العظيم فيقول رضي الله فكنت أجلس على باب رسول الله لعلي أراه قال فكنت أتمعه يصلي فتعلمت منه صلاة التيل ربيع ذا في يوم الأيام النبي عليه السلام قال له يا ربيع ألا تتزوج قال لا يا رسول الله قال ولما قال حتى لا يشغلني عنك مال ولا ولد يا رسول الله ربيعة في يوم الأيام النبي عليه الصلاة والسلام حبي يكفهم على كل هذا الحب فقال له يا ربيعة سل أطلب عايز إيه تتمنى إيه طب كل واحد فينا كده يا شباب المسلمين يحط نفسه مطرح ربيعة بن كعب الأتلاب شبر لا عنده مال ولا عنده بيت ولا عنده شغل ولا متزوج وقدامك النبي عليه الصلاة والسلام لو دع الله لك فاستجاب الله له ما عليك ما فاتك من الدنيا ها تطلب ايه يطر شقة ولا عربية ولا زوجة ولا فلوس ولا شغل مشهودة للناس تحبه طب شوف بقى ربيع بن كعب الأسلامي كان فقير مع النجوش بيت ولا زوجة ولكن شوف كم إلي شغله وكم إلي بيحبه قال أسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك طب عايش حاجة تانية غير أن نكتبق معي في الجنة قال هو ذاك في بعض الرؤيات قال النبي عليه السلام من علمك هذا يا ربيع قال لم يعلمنيه أحد يا رسول الله ولو نطقت كل مثقال ذرة في بدل وكل قطرة في دم لقالت علمنيه حبك علمنيه حسن خلقك علمنيه جمال طلعتك وحسن رؤيتك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وعمدك محمد صلى الله عليه وسلم. دف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأثناء وجدهم مع رسول الله لا تعالى شوف بقى الألم والحزن إلا أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم حسنوا هيفرئهم أبو بكر صديق رضي الله عنه وحزنه لم يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام اقترب أجله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه هو بيبكي ليه النبي عليه السلام بيخبر عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله قال فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا وفي رواية أول ما سمع أبو بكر هذا الكلام قال نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا لما علم أن رسول الله اختار ما عند الله يعني اختار الآخرة اختار من يموت عليه الصلاة والسلام ويفارق الدنيا وشوف بقى أبو بكر رضي الله عنه لما تذكر رسول الله بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم بعد سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام وقف أبو بكر على المنبر وقال وهو متألم حزين أن فارقه حبيبه وقرة عيني عليه الصلاة والسلام فقال حدثني رسول الله ثم خنقته العبرة بكى رضي الله عنه حتى خنقته دموعه فحاول ان يتكلم مرة ثانية وهو على المنبر وقال حدثني رسول الله ثم حتى خمقته دموعه ثم قال حدثني رسول الله ثم خمقته دموعه ثم قال في الرابعة حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه ما نال عبد بعد كلمة الاخلاص خيرا مثل العافية فسلوا الله العافية نسأل الله العافية لنا ولكم اللهم ارضى عنك يا أبا بكر وشوف حزن أبا بكر رضي الله عنه على فرق رسول الله وتجلده وحولته للصبر ولكن برضو بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيحب كل شيء من رحته ففي يوم من الأيام قال لعمر ألا تأتي معي نزور أم أيمن فقد كان رسول الله يزورها فذهب إليها فلما جلس أمامها بكت بكت رضي الله عنها قال لها ابو بكر وعمر لما تبكين الا تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله قالت والله اني لا اعلم ان ما عند الله خير لرسوله ولكني ابكي لانقطاع الوحي الذي كان يتنزل بيننا ورسول الله فينا وجعلت تذكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى هيجتهما على البكاء فجعل الثلاثة يبكون شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش كده أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال إذا أنا مت بالليل فلا تنتظروا به حتى الصباح وإذا ميت في الصباح فلا تنتظروا به حتى المتاء أترعوا به وادفنوني بجوار رسول الله فإن أحب الأيام إلي والليالي ما أكون فيه قريبا من رسول الله سبحان الله العظيم الموت بجوائر رسول الله أحب إلى أبي بكر من العيش وسط أهله وأولاده والدفن في التراب بجوائر رسول الله أحب إلى أبي بكر من التقلب بين أحضان الأهل والأحباب اللهم ارضى عنك يا أبي بكر وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب قتل مصدقة أمعاؤه وكان أكثر ما يشغله أن يدفن بجوائر رسول الله فذهب عبد الله بن عمر يستأذن عائشة رضي الله عنها فجاءه فقال عمر هات ما عندك فقال له عبد الله ابشر يا أمير المؤمنين بالذي يسرك لقد أذنت لك عائشة رضي الله عنها أن تدفن بجوائر رسول الله قال الحمد لله ما شغلني شيء أكثر من هذا بلال بن رباح بلال بن رباح رضي الله عنه وشوف أدئيكا بيحب النبي عليه الصلاة والسلام وقت موته قالت امرأته وحزناه قال بلقول وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه بلال رضي الله عنه امتنع عن الأذان لغير النبي صلى الله عليه وسلم وترك المدينة وذهب إلى الشام وفي يوم من الأيام رجع المدينة فطلب منه أبو بكر أو عمر طلبوا منه إنه يؤذن للناس كما كان يؤذن لرسول الله وقت حياته فاستجاب بلال رضي الله عنه وصعد فوق المسجد ليؤذن فلما أذن رضي الله عنه جرى الناس إلى المسجد مسرعين وهم يقولون كأنما بعث رسول الله كانما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرى لكل من أحب أن يرى رسول الله حتى في زمننا الحال إيه البشرى يصقى الإمام مسلم في صحيحه حديث النبي عليه السلام يتحدث عن أحبابه الذين لم يروه قال عليه الصلاة والسلام إن من أشد أمتي حبا لي ناس يأتون من بعده يود أحدهم لو يراني بماله وأهله إنه يضحب ماله وأهله فيستيشوف النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب علامة أخرى من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب سلامته وراحته يعني الحرص على أنه يبقى مرتاح ما يتعبش ما يتقلمش تعالوا نشوف الأمثلة المشرقة لأصحاب رسول الله في الموضوع هذا أبو قتادة رأى رسول الله على دبته وبعدين بدأ يناسه أبو قتادة خاف للنبي عليه الصلاة والسلام يقع من فوق الدبه فمشي جنبه ودعمه يعني دعمه يعني كان زي العمود تحت السقف فضل شايله كده وماشي جنب الدب مشي قدق يا جماعة على الوضع لا مشي أبو قتادة تلت الليل يعني قرابة أربع ساعات ماشي شايل النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب الدب وبعدين انقلب رسول الله على الجهة الأخرى فأبو قتادة لف ورح شايل جسم النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية التانية مشي قدق برضه تلت الليل التاني يعني قرابة الأربع ساعات مرضه وبعدين في الثلث الثالث النبي عليه السلام بيتقله كده النحية الثانية فجاء أبو قتادة ليدعمه فاستيقظ رسول الله قال من؟ قلت أبو قتادة يا رسول الله قال منذ متى وأنت على هذا؟ قال منذ أول الليل يا رسول الله قال حفظك الله بما حفظت نبيه شو بقى أبو الجزاء من جنة العمل؟ أبو قتادة كان بيحارف أحد الغزوات وواحد من المشركين ضربوا بالسيف ففقع عينه عينه سالت على خده فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فردها له رسول الله فرجعت كما كانت وأجمل الصحابة رضي رحل compressor قالوا كنا إذا رأينا أبا قتادة رأينا أن عينه التي ردها له رسول الله كانت أجمل من العين التي لم تصد أما أبو أيوب رضي الله عنه وشفت بإيه حرصه على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم استضاف النبي عليه السلام في بيته والنبي عليه السلام اختار الدور الأول علشان ينزل فيه وابو ايوب وزوجته كانوا عايشين في الدور الثاني فابو ايوب ما كانش بيرضى ابدا يمشي على السقف الا يعني بالراحة علشان ما يدقش النبي عليه السلام وفي يوم من ايام ماشي فوقعت الجرة القربة اللي فيها الماء وقعت على السقف فطبعا السقف خشب والممكن الماء يطنقط على النبي عليه السلام فعمل ايه فرح جايب هدومه اللي عليه وألحى وقعد ينشف وجاب اللي حفل اللي كان يتغطى به وقعد ينشف وكانت الليلة شديدة البرد أضى الليل هو وزكته في البرد بدون غطاء وهدوم مبلولة خوفا على النبي عليه الصلاة والله أما ذا خبيب بن علي رضي الله عنه أسره كفار قريش وصلبوه وهم يريدون قتله فهو كده مصلوب بيجهز للقتل واحد من المشركين بيقول له أتحب أن نتركك ونأتي بمحمد مكانك فشوف خبيب قال والله لا أحب أن أكون في أهلي ويشاك رسول الله بشوكة في أصبعي أبو عبيدة بن الجراح لما وقع رسول الله في غزوة أحد دخلت حلقتان من المغفر في وجهه الشريف حلقتين عاملين زي السنارة كذا شبكوا في وجه النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر يطلعهم قال أبو عبيدة بن الجراح والله تتركني أخرجهما من وجه رسول الله بدل ما يمسكها بإيده ويطلعها قاعد يكسرها بإثنانه عشان ما تقلمش النبي عليه الصلاة والسلام يكسر حبيب بإثنانه سبحان الله فقاعد يكسرها فاتكسرت فعلا ولكن اتكسرت معها سنته سنته اللي فوق واللي تحت اتكسرت فجي أبو بكر يطلع للحلقة التانية قال والله لا تتركني فتركه فبرضه قاعد يكسرها بإثنانه فانكسرت الحلقة ولكن برضه اتكسرت معها أثنانه الأخرى فأصبح أبو عبيدة أعتم من حرصه على سلامة وجه النبي عليه الصلاة والكلام شباء الصحابة رضي الله عنهم يقول أجمل هتم رأيناه هتم أبي عبيدة كان ينطق الحروف خطأ قبل هتمه فأصبح بعد هتمه يقرأها صحيح رضي الله عنه أنس بن الربيع بيموت مقتول فغذبت أحد مقتول بيقوله كيف تجدك يا أنس قال أشمر إحدى الجنة وقول لقومي الأنصار لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله لو حد مست النبي بسوء وفيكم شفر يطرف لو فيكم بس رمش بيغمر المفروض تفدوا النبي عليه السلام بالرمش ده إيه كمان من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام تدافع عنه ضد اللي بيكرهوه وضد اللي ما بيحبوهوش وما بيحبوش دينه واللي بيخلفوه دافع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سعلى شوف هذه الأمثلة من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام اليهود بيبغض الحق وأهله وقتالين للأنبياء والرسل حاولوا يقتلوا رسول الله ما عرفوش سموه برضو ربنا أنقذ فما بقوش أدني يعملوا حاجة غير الكلام فكان واحد فيهم يعدي على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أثام عليك يا محمد بدأ من يقول السلام عليك يقول أثام عليك أي الموت عليك قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك وده رد التحية على اليهود وعلى أهل الكتاب عموما عليك. فقالت عائشة لما سمعت كلمة السام قالت السام عليكم والنعنة وعدت تسبوهم رضي الله عنها دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها مهلا يا عائشة قالت أول ما سمعت ما قال قال لها أول ما سمعت ما قلت قلت عليك شوف الأدب صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أدئيه الصحابة رضي عنهم كانوا بيدفعوا عن النبي عليه السلام بأروحهم أروحهم حقيقة طلحة بن عبيد الله كان معاه 11 رجل من الأنصار انهزم جيش المسلمين وبدأ الكفار يركزوا الضربات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 رجل كل واحد فيهم يذهب فيقاتل عن رسول الله ودفاع عنه فيقتل واحد ورا واحد. 11 رجل قتلوا فلم يبقى إلا طلحة بن عبيد الله خارج رضي الله عنه يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع النبي عليه السلام بفوق الجبل ثم ينزل فيقاتل المشركين وهم يضربوه باستهام والسيوف والرماح حتى ضربوه بضع وثمانين ضربة بسيف ورميا بسهم وطعن برمح حتى قيل عنه الشهيد الحي اضربوا النبي عليه السلام بالسيف فوضع يده وقى بها رسول الله فيقصطعت أصابعه وشلت يده هنيئا لك يا طلحة أن تأتي يدك وتشهد عند الله عز وجل بأنك قد وقيت رسول الله بتلك اليد عشان كده كان أبو بكر لما تذكر يوم أحد يقول هذا كله يوم طلحة وقال النبي عليه وسلم في طلحة قد أوجب يعني واجبت له الجنة وكان أبو بكر يقول له شعر قال يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وابوئت المه العين أبو دجانة رضي الله عنه لما رأى المشركين يركزون على رسول الله طرس جسده يعني حما النبي عليه وسلم بجسده حضنه ولف جسمه حوالين جسم النبي عليه سلام والكفار يضربوه بالسيوف والرماح وهو لا ينفتل الرميساء الرميساء رضي الله عنها تقتل سبعة بعمود خيمة دفاعا عن النبي عليه والسلام تعال بقى أشوف هذا الموقف من الدفاع عن النبي عليه السلام وهو موقف معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمر بن الجموح رضي الله عنهما لما كانت غزوة بدر كانوا الأنصار بيسمعوا أن أكثر حد كان بيئذي النبي عليه السلام ويصبه كان أبو جهل فقم معاذ بن عفاء ومعاذ بن عمر بن الجموع والإثنين أطفال وقفوا بجوار عبد الرحمن بن عوف وقال يا عم أين أبا جهل قال ماذا تريداني من أبي جهل قال سمعنا أنه يصب رسول الله فلو رأيناه لا يفرق ظلنا ظله حتى نقتله أو يقتلنا فلما عبد الرحمن بن عوف رآه في الغزوة قال ها هو بغيتكما هو ذا اللي انتوا عايزينه فانطلق إليه انطلاق السهمين وانقض عليه انقضاض الفهدين طعناه بالسيوف ثم طلقاه معاذ بن عمر بن الجموح على سوقه فقطعها ثم ألقياه من فوق ذبته وجعل يطعنانه انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلاه سبحان الله يا شباب المسلمين تقدر تدافع عن النبي عليه السلام كده تقدر تدافع عن النبي عليه السلام ودينه زي ما طفلين زي دول دفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدفاع طب شوف هذا المثل الفذ مثل عجيب غريب وهو دفاع حبيب ابن زيد الأنصاري عن رسول الله في موقف تزل فيه الأقدام وتحار فيه الأفهام بعثاه رسول الله برسالة إلى مسيلمة الكذاب ينهاه فيها عما يفعل من الدعاء النبوة فكان حبيب ابن زايد الأنصاري شاب وسيم جميل طويل قوي لما علم مسلمة ما في الرسالة أراد أن يشوه جسد حبيب ابن زايد الأنصاري أو يعترف بأن مسلمة أيضا رسل فتح باب القصر وجاب حبيب ابن زايد الأنصاري مكتفه وجمع الناس حواليه عشان يتفرجوا على حبيب وهو بيتعذب فسألوا قال ما تقول في محمد قال هو عبد الله ورسوله قال وماذا تقول فيه قال إن في أذني صمم من, من تقول انت كذاب انت كذاب أفاق فأمر الجلاد فقطع جزءا من بدني وألقاه على الأرض ثم كرر عليه السؤال ما تقول في محمد قال هو رسول الله قال وماذا تقول فيه قال أنت كذاب ثم أمر الجلاد فقطع جزءا آخر من بدنه وهكذا يسأل السؤال نفس السؤال يتكرر ونفس الإجابة تتكرر حتى قطعوا منه نصف جسده نصف جسمه قطعا ملقا على الأرض بسبب دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأعلان الحق وهو يقول هو رسول الله ومش عايز أول كلمة يعتق بها نفسه من هذا العذاب ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكانت آخر كلماته ثم مات رضي الله عنه واسم رسول الله على شفتيه الشريفتين. حرام بن ملحان بعثه رسول الله برسالة إلى ملوك الفرس فبينما هو يطلو رسالة النبي عليه السلام فلما جاء إلى موضع دعوة النبي عليه السلام هؤلاء إلى الإسلام أومأ أحدهم إلى جند من الجنود فجاء من خلف حرام بن ملحان وضربه بالرمح في ظهره فخرج من صدره فلما علم أنه مقتول وهو يبلغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام قال فزت ورب الكعبة ثم أخذ الدم وألقاه على وجهه من شدة فرحه فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة الله أكبر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم الأرض حتى الأرض كان بتحب النبي عليه الصلاة والسلام وبالدفع عنه أخرج البخاري رحمه الله حديثا أن رجلا نصرانيا أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة وآل عمران هذا الرجل ارتد بعدما أسلم ورجع إلى النصرانية وهجر المدينة وذهب إلى قومه في الشام فقالوا له قل في محمد شيئا طلبوا منه أن يذم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن محمد كان يأخذ دينه مما أكتب له من الكتب فما الذي حدث هذا الرجل عندما مات ودفنوا لفظته الأرض أخرجته من بطنها فلما أصبح الناس وجدوه خارج الأرض قالوا ما فعل هذا إلى محمد وأصحابه فأعمقوا له الحفرة حفروا أعمق من الحفرة الأولى ثم وضعوا في اليوم التالي وجدوا أن الأرض قد لفضته الأرض خرجت من بطنها أمام الناس قالوا ما فعل هذا إلى محمد وأصحابه فحفروا له حفرة عميقة أعمق ما يستطيعون ثم وضعوه فيها ووضعوا فوقه ترابا كثير فلما أصبحوا وجدوا أن الأرض قد لفضته فعلموا أن هذا بسده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك نهاية الظالمين فاخر الكريم الأرض لفظت هذا الكافر المرتد لأنه لفظ الإيمان والهدى من قلبه ولفظت شر على لسانه وانت يا مسلم لسه بتسأل إزاي تنصر النبي صلى الله عليه وسلم تعمل إيه عشان تنصر النبي عليه وسلم هل الأم لما يخطط ولدها أمامها هل تسأل الناس تعمل إيه هل صاحب المال إذا سرق أمامه يسأل الناس يعمل إيه انت لازم تدفع عن النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما اتيت من قوة من قول وعمل وبدل في الاموال والجهد والوقت لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم اغلى عليك من حياتك خرج من قلبك كل حب للكافرين ومولا للضالين اخرج من لسانك كل كلمة مخلفة للشرع طهر بدنك من معصية الله ورسوله ومخالفة امره ومش ده الوحده شوف كل واحد اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف كل واحد آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيه اللي حصل له شوف أبو لهب كان يمشي فيفرق الناس عن رسول الله ويقول كذاب ويقول صابئ كانت النتيجة أن الله عز وجل قد أصاب أبو لهب بمرض اسمه العدسة العدسة ذا كان مرض يصيب البدن فيتعفل ويتهرى اللحم وتخرج له ريحة كريهة حتى أصبح لا يستطيع الناس أن يقتربوا منه حتى أولاده لما مات مئدريش ما يدفنوا فجعلوا يرمون فوقه الحجارة حتى غطوا جسده بالحجارة ولم يستطع أحد أن يقترب منه ففرق الله عنه الناس بعفنه كما كان يفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل لما تجبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمه وآذاه وسبه حتى قال فيه رسول الله أنه فرعون تلك الأمة كانت النتيجة أن صلت الله عليه ولدين صغيرين من أولاد المسلمين ينتقن منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبناء أبي جهل كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه رسول الله وقال اللهم صلط عليه كلبا من كلابك فخاف عليه أبوه وقال سيموت كما قال محمد سيصلت عليه كلب من الكلاب وكان يجعل الناس يحرصونه وفي يوم الأيام كان في رحلة في الجبال وكان أبوه يجعل عليه حراس منذ أن دعا عليه رسول الله فرأى الناس أسدا يحون حولهم فقال ابن أبي جهل قتلني محمد بدعوته وعند الليل نام الجميع حتى من كانوا يحرصونه ناموا وجاء الأسد وشمهم جميعا فلما وصل إليه عرفة فمزقه إربا مسيليم الكذاب كان يكذب على النبي عليه السلام ويدعي النبوة ويؤذي رسول الله ويقول له قد أشركت معك في النبوة ما الذي حدث؟ صلت الله عليه الوحشي رضي الله عنه فضربه بحربة في حلقه فقتله شر قتله إلى جهنم وبئس المصير لا رحمهم الله ولا خفف الله عنهم جميعا يوم من عذابه ومن هؤلاء أيضا غلام أحمد القدياني رجل ادعى النبوة في أواخر القرن التسع عشر وكان يقول أنه أفضل من كل الأنبياء والرسل ثم آذى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن رسول الله قد بشر به قبل موته كانت النتيجة أن الله عز وجل قتله بالكوليرة حتى كان يذهب إلى الحمام أكثر من مئة مرة في الليلة وجعل يخرج النجاسات من فمه قبل موته هذا الفم الذي طالما أخرج النجاسات من الكلام الخبيث على الأنبياء والرسل ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام خرجت منه النجاسات عند موته والجزاء من جنس العمل الله سبحانه وتعالى هو الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما دافع عن إبراهيم فأبرد له النار زي ما دافع عن نوح وأغرق الذين خالفوه وعصوه وزي ما سخر الأرض فابتلعت قارون الذي كان يؤذي موسى وقومه وزي ما سخر البحر لموسى عليه السلام فأصبح أرضا فنجى موسى وغرق فرعون وزي ما ربنا سبحانه وتعالى أخفى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أعين الكافرين فأخفاه في الغار ونصره على الكفار مجدبس ولكن ربنا سبحانه وتعالى نصر بآيات وبجنود كثيرة قال تعالى وبجنود لم تروها فمنها الريح التي هزم الله به الأحزاب ومنها الرعب الذي كان يصلط على أعداء النبي عليه السلام بمسيرة شهر قال النبي عليه السلام نصرت بالرعب بمسيرة شهر النوم, النوم لما صلت على الكافرين الذين أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فخرج يمشي من بينهم آمنا مطمئنا الأمراض مثلها التي سلطت على غلام أحمد القدياني الذي ادعى النبوة فقتله الله بالكل حتى خرجت النجاسة من فمه كل دلكن جنود لله سبحانه وتعالى سخرهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلا تنصرهم فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحذن إن الله معنا فالله سبحانه وتعالى كان مع رسول الله حين حياته وبعد موته وإلى الأبد وانتظروا إلى ختام ما سيحدث لدن مرك وألمانيا وكل من عاون على إذاء النبي صلى الله عليه وسلم أو سكت على هذا الإذاء ولم ينصر رسول الله فإن الله عز وجل قد حذر المؤمنين وقال قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالنا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ان كان هذا التحذير لمن آثر شيئا على الجهاد في سبيل الله ودفاعا عن رسوله فكيف من آذى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يغرر لكم قوتهم ولا لكم قوتهم ولا قوة من في الأرض جميعا فإن الله عز وجل فوقهم قاهر وعليهم قادر وهم تحت قهره وسلطانه وفي قبضته سبحانه وتعالى قادر أن يملكهم بعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يصلت عليهم الحروب المحرقة والبراكين المهلكة أو البحار فتغرقهم ولابد أن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إني عبد الله ورسوله والله ناصري ولا يخبلني النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأولياء لله وقال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آدمته بالحرب فكيف لو كان مظلوما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم آذى هؤلاء المجرمين في الدنمرك وفي فرنسا وفي ألمانيا حتى يقول عليه هكذا هل سب لهم عرضا هل أكل لهم مالا هل أخذ منهم ملكا هل ظلمهم هل آذاهم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله أحلم الناس وأحكم الناس وأرحم الناس وكان ليؤذي أحدا قط وما ضرب عبدا ولا أمة ولا طفلا قط بيده إلا أن تمتهك حرمات الله فيغضب لذلك يا أخي الكريم لازم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم لازم تنصر الله ورسوله لازم تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أغلع عليك من حياتك ربنا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن انت اللي بتنصر نفسك بنصرة الله ورسوله قال تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإوعى تكون في صف الذين يحادون الله ورسوله أو تسكت على معادتهم لله ورسوله قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأدلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم أولئك كتب في قلبيه الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نسأل الله سبحانه وتعالى إن يجعلنا وإياكم منهم من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب ما يحب وبغض ما يبغض النبي عليه السلام كان يحب أسامة بن زيد وأباه فكان عمر رضي الله عنه يعطي أسامة بن زيد في تقسيم الغنائم أكثر مما يعطي عبد الله بن عمر فعبد الله بن عمر قال يا أمير المؤمنين تعطي أسامة أكثر مما تعطينيه ووالله إنا لنجاهد معا لا يفضلني في الجهاد فقال له يا بني إن أسامة كان أحب إلى رسول الله منك وكان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك فلم لا أحبه وأعطيه أكثر مما أعطيك أبو بكر رضي الله عنه كان بيحب الحسن بن علي جدا لأن رسول الله كان يحبه ولأنه كان شبيها برسول الله فكان يحمله على عاتقه ويقول بأبي أنت وأمي شبيها بالنبي ولست شبيها بعلي وعلي واقف يضحك من كلام أبي بكر من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام إنك تحب آثاره يعني آثاره يعني الحاجات اللي جاية مرجحته كانت أم سليم تفرح إذا نام رسول الله عندهم في بيت أبي طلحة لعشان لما كان يعرأ كانت تجيب زجاجة العطر وتخلي العرق ينزل في الزجاجة تقول كان العطر يداد طيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام محتفظ بشعر النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أنه كان يضعه في الخوزة وهو ماشي كان يحطه فوق رأته الإمام محمد رحمه الله كان عنده بعض شعر النبي عليه الصلاة والسلام عارف كم ديام فيه ايه كان يضعوه في عينه كان يحطه جوه عينه سبحان الله العظيم كان في بعض أصحاب النبي عليه السلام كان اسمه أبو لبابة أبو لبابة كان شعره طويل جدا شعر قصته كان لما يقعد كانت تنزل على الأرض فكلموه بيقوله ليه كده قال لهم لقد أمسك رسول الله هذه الشعرات بيده النبي عليه السلام يمسك مرة قصتي شعر جبهتي فمرضتش أحلقه أبدا من بعد ما النبي عليه السلام طب جمال وشوف الحب قدي مش الناس لما بتحب المشاهير بيحبوا آثارهم تخيل ان جي خبر في بعض الجرائد ان, إن واحد اشترى نضارة واشرب احد الفنانات ب18 مليون دولار 18 مليون دولار فبالله عليك آثار النبي عليه السلام تسوي كم؟ تساوي كم عليه الصلاة والله عشان كده تبصت تلاقي أنس ابن مالك شايل شوية شعر للنبي عليه الصلاة والسلام ايه في إناء فضة وكده محتفظ به هو ده اللي كانوا يملكه طيب ايه كمان من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام تصديقه ينفع تحب رسول الله وانت مش مصدقه لا ما ينفعش والنبي عليه الصلاة والسلام صادق وإن لم يصدقه الكافرون والمعتدون الكفار كانوا يقولوا عن النبي عليه السلام الصادق الأمين شو ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يحدث عن رسول الله يقول حدثني الصادق المصدوق النبي عليه السلام في يوم أخبر عليه ابن أبي طالب وردوا لماعه إنهم يروحوا لموضع معين حيلاقوا فيه امرأة معهر سلام الحاطب ابن أبي بلتعة يخبر كفار قريش بأن النبي عليه السلام هيخذوهم فجريوا لحقوا المرأة في المكان اللي النبي عليه السلام حددوا قال لها أخرجي كتابك الكتاب اللي معاك صلعيه قالت ما معي من كتاب قال لها أخبرنا رسول الله بذلك ورسول الله لا يدل معك كتاب لا لتعطن الكتاب أو لنضعن ثياب فلما رأت تصديقهم لرسول الله أخرجت الكتاب من ضفائرها وأعطتهم إياها انت عارف النبي عليه السلام كان صادق في كل حال حتى ملمح كانت صادقة عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما رأيت رسول الله واستثبتت من وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب طبعا أنت تعرف نظرات النبي عليه السلام كانت صادقة كان رسول الله صادقا في نظراته جي واحد من الكفار إلى النبي عليه السلام أباح دمه وأراد أن يبايع النبي عليه السلام واسمال بن عفان ألح على رسول الله حتى جعله يقبل إسلام هذا الرجل ويعفو عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أما كان منكم رجل رشيد أن يقوم إلى هذا إذ رأاني لم أبيعه فيقتله قالوا هل أمأت لنا بعينك يا رسول الله قال ما يكون النبي أن تكون له خائمة الأعين نجبأ للعلامة الأهم من علامة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي طاعتك له واتباعك لأمره واجتنابك لنانيه آه. هي دي اللي هتفرق بين كل اللي بيدعي الحب ومبين المحب الصادق إن المحب لمن أحب مطيع طيب قبل ما نشوف هذه العلامة وإزاي كانت متوفرة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعال نشوف انت ليه تطيع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لان طاعته من طاعه الله قال تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله طاعته فيها الفوز قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما طاعه النبي عليه الصلاه والسلام فيها النجاة من الفتن قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم طاعته فيها العصمه من قال عليه الصلاه والسلام سردت فيكم ما إن به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته طاعته فيها الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سبحان الله العظيم إذا ما اتوعش النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ولم نرها رأى النار ولم نرها تكلم مع الله عز وجل ولم نتكلم معه نازل عليه الوحي والكتاب والرسالة ولم ينزل علينا وحي ولا رسالة فمثلنا ومثله كالأعمى والبصير والأصم والسميع فمن اتبع أثره واحتدى بهديه فقد فاز فوزا عظيما عشان كده أصحاب النبي عليه السلام كانوا يعلمون ذلك وشوف بقى طاعة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه السلام كانت إذا شوف أبو بكر رضي الله عنه أقام حروب الردة ليه لأن الناس خلف طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أبا بكر أتقاتل قوما يقولنا لا إله إلا الله يقول والله لأقاتلنهم أينقص الدين وأنا حي لأقاتلنهم ولو منعوني إقال بعير كانوا يؤدنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شف حرص على بعث جيش أسامة لأن النبي عليه الصلاة قد أنفذه فقالوا إن المدينة في خطر ما تخرجش جيش أسامة فقال رضي الله عنه لأنفذن جيش أسامة ولو ذهبت بي السباع ولو لم يكن أحد يقاتلهم غيري لبعثت جيش أسامة عبد الله بن أمر رضي الله عنه واقف مع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم فقال له هل لا تركنا هذا الباب للنساء فما دخله ابن أمر حتى مات يا مسلم يا شاب يا صالح يا اللي بتقف أمام المسجد وأخوتك طلعين دخلين هو ما بتستحيش أنك تنظر إليهن أو ينظرنا إليك شوف ابن عمر ما دخله حتى مات وفيه من الأيام قال رسول الله عن عبد الله بن عمر نعم الردل عبد الله لو كان يقوم من الليل فما علم عنه النوم بعد ذلك قط يعني ايه كان يغذو كغفال الطير يعني نم كده ذا الطير وبعدين يفزع فيقوم يتوضه ويصلي عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الصحابة رضي الله عنهم في يوم من الأيام قال لهم رسول الله إن تفرطكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان يعني يأمرهم بأنهم يتجمعوا لما ينزلوا في الشعاب والأودية شوف بقى أبو سعلبة الخشني رضي الله عنه يقول فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بوسط عليهم ثوب لعمهم وتعالى بأشوف يا كل من أدمنت شيء ويا كل من بتدخن سجاير أو بتشرب خمرة شوف الصحابة رضي رعا عنهم لما حرم رسول الله عليهم الخمر عملوا إيه عن أنس رضي الله عنه قال كنت أثق الخمر في بيت أبي طلحة مجلس شرب خمر فسمعوا مناديا يقول ألا إن الخمر قد حرمت شوف بقى ما قالش طب استنى طب منشوف طب انت متأكد طب هي حرام صحيح ولا مكروها طب كذا طب كذا قال أبو طلحة يا أنس قم لهذه القننات فاسكبها كل واحد خرج اللي عنده من الخمر وسكبوها في الطرقات حتى امتلأت شوارع المدينة من الخمر فيا كل من ابتلي بشرب الخمر أو السجاير أو غيرها ألا تطيع الله ورسوله في تحريم ما حرم وإحلال ما أحل مش بقى واحد يجي يقولك إيه طب زكاة حرام أدين بنحرقها وزكاة حلال أدين بنشربها سبحان الله يعني مش عارف من اللي بيكلمت الله ورسوله طب تعالى شوف لما النبي عليه السلام حرم عليهم الحرير ما فيش حد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جرء انه يلبس شيء حرير بل انه يدخل في مكان معمول من حرير لما ذهب ابو عبيدة واصحابه للتفاوض مع الرمان في غزوة اليرموك لما لقوا الخيام مصنوعة من الحرير ما رجيش يدخلوا ابدا ظلوا هكذا حتى خرج اليهم اخو الملك نفسه ليفاوضهم المكان اللي هم بيختاروه لما علم هرقل ان اصحاب النبي عليه السلام اذلوا اخاه واخرجوه من الخيمة بتاعته عشان بس فيها حرير نهاهم عنه رسول الله قال لهم الم اقل لكم هذا اول الظل اما الشام فلا شام وويل للروم من المولود المشؤوم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بل هرقل والروم جميعا هم المشؤومون وقع عليهم الظل والصغار والحقار لمخالفتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسول الله فقال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله متختما بذهب لابس خاتم ذهب فأخذه رسول الله وألقاه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى أن يجعل جمرة من النار في يده ثم تركه ومشى فقال الناس لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به قال ما كنت لآخذ شيئا ألقاه رسول الله النساء وطاعتهن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة تتصدق بإسورتين ذهب كبار بس عشان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بالزكاة دخلت امرأة على رسول الله وفي يد ابنتها مسكتان ذهب فقال لها أتؤدين ذكتها قالت لا يا رسول الله قال أتحبين أن يسورها الله بدلا منهما توارين في جهنم فرحت خلعة الإسورتين من يد البند وقالت هما لله ورسوله في الحجاب يا مسلمة يلي أمرك الله عز وجل بتغطية نفسك وستر بدنك قال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبي بهن لما نزلت آيات الحجاب قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت خيرا من نساء الأنصار أو قالت من نساء المدينة حين نزلت آيات الحجاب شققنا مروطهن شاقت المرط كانت ملاية بتلفاها كده زي الملاية بتلفاها على بطنها شاقتها نصين واختمرت بيها شققنا مروطهن واختمرنا بها ضعفة لله ورسوله المرأة كانت تبقى في بيت مش بيتها ما تقدرش تخرج من غير ما تغطي نفسها لما نزلت الآية ما رجيش تخرج من بيت أبدا تبعت حد يجيب لها حجاب عشان تتحجب وتخرج مطيعة لأمر الله ورسوله مش إحنا تيجي الأخت تقول لها أنت ليه مش محجبة تقول لك طب هو النقاب ولا الخمار طب أصل أنا عندي هدوم كتير حبوز خسارة طب سبحان الله أنت مش صعبان عليك نفسك أنت مش خسارة في جهنم النبي عليه السلام قال سنفاني من أمتي لم أرهما قال عليه السلام منهما نساء كاسيات عريات مائلات ممويلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة شكلها تدعم الكنيش زي ما تكون ضربة رصها في الخلاط رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها عشان كده شوف النبي عليه السلام كان يأمر النساء بالتسطر حتى في الطريق انها تباعد عن الرجال فشوف لما النبي عليه السلام امر النساء وقال ليس لكنا ان تحققنا الطريق اجتنبت النساء الطريق حتى ان احداهن لا يعلق ثوبها بالجدار من شدة التصقها بجانب الطريق حتى الدواه والقلم الدواه والقلم الدواه ساعة الحبر والألم والله كانت بتطيع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت بتتبعه أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان يكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجمة فلما جاء عند موضع السجود سجد وسجدنا بسجوده وسجدت الدوات والقلم سبحان الله العظيم آخر علامة من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام حب أهل بيته النبي عليه السلام قال وَأُذَكِّرْكُمُ الله في أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرْكُمُ الله في أَهْلِ بَيْتِي وقال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذكم به من نعمه وأحبوني لحبكم لله وأحب أهل بيتي لحبكم لي صحابك البكروم أهل البيت كرم شديد جدا فكانت عائشة رضي الله عنها تقول من بعث هذا يقول عبد الرحمن بن عوف فتقول لقد قال رسول الله لا يحن عليكن من بعدي إلا الصابرون لكن بقى مش حب اهل البيت تروح للضريح وتتمسح بمقام وتندر للحسين وتروح للسيدة تدعوها من دون الله عز وجل الحب اللي زيدة اسمع بقى زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه قال في ايه لما وجد الناس بتتمسح فيه وبتحب وبتبالغ في حبهم حتى جعلوهم لله اندادا ينحر لهم وينظر لهم ويدعون من دون الله ويتبرك بهم من دون الله قال لقد أحببتمون حتى أصبح حبكم عارا علينا آخر حاجة هنقولها لو بتحب النبي عليه الصلاة والسلام صل عليه كتير النبي عليه الصلاة قال خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده ولم يصلي عليه كل صلاة وكل سلام على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا عز وجل بيرد على النبي عليه الصلاة روحه يرد عليك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم كما أمن نبيه ولم نرى ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واحشرنا تحت لوائه وأردنا حوضه واثقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا من أتباعه ممن آمن بك واتبع نبيك اللهم اجعلنا ممن أطاعه واتبعه اللهم أكرنا بصحبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة واجعلنا من أقرب الناس إليه مجلسا اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وزاكم الله خيرا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبريك